يقول يا طيرة حظك بالجنحين حلقت للبعد والقطع المسافات ضاري لو مطلب كروس النواي فتعلقت فيها ولو تجري عليك الجوالي لا تشتكي ضيقة ولا ضامك الوقت لا فيك هم اللهم الحباري وأنا على شوك الليالي تسلقت لين رجحت هزيمتي بانتصاري لو علمت غير الليالي ترفقت لكن ما غير الله أنا غيب داري ولا كان من تميل كله ولا فقت لين احترق زادي على جمر لا الحظ ساعدني ولا انا توفقت حتى الزمان اخله مسارها مسار وغربت وين وليه مدري وشرقت عطارد المع بسراب الصحاري بسكرت كل الدروب وتوحقت وعي ترد لو قلعت بغراري يالله ولا اللي ما اصيدك ولا بقت انك ما تدعي المزل نهار لو شفت نور للسعد كان روقت لكن حتى مال نوره مواري كم لي وانا اشوف الدروب وكم يسابه مع كل ضرب وكم يطلع انت باري وين انت يالي تنفت كل ما ضقت ما عاد لك حتى مع الناس طاري العام كنت ترفض براسك لا رفقت واصبحت لي في كل شيء استشاري واليوم كنك المشاهير لحقت ولا عوين مجزمة بانكسارك منك حتى باتصالك تصدقت يمكن يرد منكشة وانكسارك